إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم مَّوْجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 يقولوا طوم الرحمه ربه الا ظنون قال فما خطبكم ايوا المرسلين قالوا اننا جِرِيمِينَ إِلَّا آلُ <سؤال> لُوطٍ إِنَّ لَنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لَهَا أَنَّهَا لَمِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ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 تَتْبَعُ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُمرُّون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 تَشِيرُونَ قَال إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا وَلَمَن نُنَهْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ